أيا من يدعي الفهم إلى كم يأخلوه تعب الذنب والذم وتخط الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم أما نادبك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تسدر في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى الله كأن الموت ما عم. وحتى متجا فيك وإبطاء تلافيك فيك جمعت فيك عيوبا شملها انضم إذا أسخدت مولا, إذا أسخدت مولاً فما تقلق من ذا وإن أخفقت مسعاك تلضيت من الهم تعاصي ناصح البر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 وكم من عالم زل وَقَالَ الخطب قد طم فبادر أيها الغمر لمن يحل به المر فقد كاد يهي العمر وما أقلعت عن ذنب ولا ترك إلى الدهو إلا أنا وإن فتلفى كمن اغتر بأفعى تنفث السم وخفض من تراقيك فإن الموت لاقيك وسار في تراقيك وما ينكل إنهم وجانب صعر الخد إذا ساعدك الجد وزم اللفرء الند فما أسعد من زم ونفس عن أخي البث وصدق إذا نث ورم العمل الرث فقد أفلح مرلم ورش مريشه انحص بما عم وما خص ولا تأس على النقص ولا تحرص على اللم وعادل خلق الرذل وعود كفك البذل ولا تستمع العذل ونزه عن الضم وزود نفسك الغير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح فطوبى لفت الله بآدابي يأتن